حيث لا ظل الا ظله انهم السبعه الذين لا يصيبهم يوم القيامه حر ولا نصر والناس في الحر والعرق ما لا يطيقون ولا يحتملون من هؤلاء السبعه رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه رجل تصدق بصدقه فاخفاه فهو متصدق ومع ذلك فانه يبتغي وجه الله عز وجل بصدقته لا بل انه يبتغي امرا زائدا على ذلك خاف هذا العبد المتصدق أن يدخله الرياء أو أن تدخله السمعه فكان هذا الرجل يخفي صدقته فلا يطلع عليها أحدا رجل تصدق بصدقة فأخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وقد قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو ويكفر عنكم من سيئاتكم إن صدقه السر كما قيل تطفئ غضب الرب لا شك أن الصدقة على كل وجه يمدح صاحبها لكن صدقه السر كما قلت لكم هي أبعد عن الرياء والسمعة ولذلك هي أعظم اجرا للعبد عند الله عز وجل إخوة الكرام إن للصدق فضل عظيم عند الله عز وجل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأتيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة وقد جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه غنما بين جبلين أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا غنما بين جبلين وكان مشركا فعاد الرجل متعجبا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم ومن عظم صدقته فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخش الفقر يا قوم أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ولذا فإن الناس كانوا يقصدونه في حوائجهم وقد أتى مال من البحرين كما في الصحيحين مرة وكان العلاء بن الحضرمي على البحرين فأتى بخراجها ووضع المال كما في بعض الروايات في كومة في آخر المسجد فدخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل صلى الله عليه وسلم المسجد ولم يلتفت لهذا المال فلما صلى اجتمع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم وقال أظنكم قد علمتم أن أبا أتى بشيء فقالوا أجل يا رسول الله فقال أبشروا وأملوا ما يسركم فواللهما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم فرق النبي صلى الله عليه وسلم جميع المال حتى أنهم أن بعض الأعظم جعلوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعطي حتى ثنيا معه من المال فاضطروه إلى شجرة حتى أخذ رداءه صلى الله عليه وسلم فقال دعوا لي رداءي أو أعطوني رداءي فوالله لو كان عندي عدد هذه العضاء أو الشجر يعني نعم لا أعطيتكمها ولا تجد بخيلة صلى الله عليه وسلم تصدق النبي صلى الله عليه وسلم مرة حتى فني ما معه من المال فجاء سائل فسأل فاقترض النبي صلى الله عليه وسلم من رجل من أصحابه فحزن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقترض من أجل الصدقة فقال رسول الله والله ما امرك الله بهذا او ما كلفك الله بهذا فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل وقال يا رسول الله أنفق أنفق ولا تخش من ذي العرش اقلالا انفق ولا تخش من ذي العرش اقلالا النبي صلى الله عليه وسلم وقد تبسم وسري عنه ما هو فيه فقال أجل امرت بذلك أُمرتُ بذلك هكذا إخوة الكرام كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد ربى أصحابه الأماجد رضوان الله عليهم أجمعين على ذلك فكانوا يتسابقون في الخيرات ولها يسارعون كانوا ينفقون مما أنفق جميع ماله, جميع ماله لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه الذي أنفق كل ما يملك لله ولأجل رفع كلمة الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نفعني مال عبد ما نفعني مال أبي بكر ما نفعني مال عبد قط ما نفعني مال أبي بكر وكان رضي الله عنه يشتري العبيد ثم يعطقهم ثم يعطقهم حتى فني جميع ماله رضي الله عنه وأرضاه هكذا إخوة الكرام تربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علموا أن الدار الدنيا أن هذه الدار زائر وأن الدار الآخرة هي الحيوان علم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مالك ما قدمت أن مالك ما, ما قدم وأن مال ورثتك ما ترك كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح أيكم ما إن مالك ما قدمت يعني ما انفقت وإن مال غيرك ما أبقي ولذا إخوة الكرام كان كان الصحابة رضي الله عنهم يسارعون في النفقات ابتغاء وجه الله عز وجل صلى الله عليه وسلم هذا عثمان رضي الله عنه الذي تصدق يوم العسرة لجيش العسرة قال صلى الله عليه وسلم وقد صعد المنبر وحث الناس على الصدقة فقام عثمان رضي الله عنه بمال كثير ووضع صورة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم حس النبي صلى على الصدقة فقام عثمان ووضع مالاً وفي رواية قال علي مئة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فرحاً بتلك الصدقة التي وضعت في محلها وأفضل الصدقة التي توضع في محلها ثم حس النبي صلى الله عليه وسلم فقال عثمان علي مئة بعير وفي الرواية الأخرى جاءه بألف دينار ووضعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم حس ثالثا فجاء عثمان فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلب المال ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما على عثمان ما فعل بعد اليوم يعني أن عثمان قد تصدق بصدقة أوجبت له الجنة إن الصدقة بالأجور. ذهبوا بالدرجات العلا والنعيم المقيم إن الصحابة رضي الله عنهم ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون الأغنياء أتدرون في أي شيء يشتكون أن يشتكون الأغنياء لبخلهم؟, لبخلهم أم لأنهم لا يخرجون ويتصدقون أم أنهم لا يؤدون زكاة أموالهم لكثرة صدقاتهم ونفقاتهم واغتنامهم تلك الأموال التي وضعوها في كل باب يقربهم إلى الله عز وجل ذهب الفقراء يشتكون الأغنياء في ذلك قالوا يا رسول الله ذهب أصحاب الدثور من الأموال بالأجور كما نصلي ويصومون كما نصوم لكن اسمع لهم فضل من اموالهم لهم فضل من أموالهم يتصدقون ويجاهدون ويحزون فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بشيء اذا قلتموه ادركتم من سبقكم ولم يأتي احد بمثل ما اتيتم به وان كل صلاه مكتوبه وان يحمدوا الله وان يكبروا الله ثلاثا وثلاثين كل واحده ففعلوا ذلك لكن القوم يتسابقون ويسارعون في الخيرات فعلم الاغنياء بتلك الاذكار فقالوها فتفضلوا على الفقراء ايضا باموالهم فذهب الفقراء مره اخرى يشتكون الاغنياء رسول الله إن إخواننا علموا بما قلت لنا فقالوا مثل ما قلنا فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فضل الله يعطيه من يشاء ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يعني أن الله قد فضلها بهذا البال وإنما فُضِّلوا بأموالهم لا لأنهم أصحاب أموال وإنما فُضِّلوا بأموالهم لأنهم يضعونها في مرضات الله عز وجل فبها يتسابقون وإلى أعلى الجمال يصلون بتلك الأموال سبقوا الفقراء العباد بتلك الأموال درجات الجنان. هكذا إخوة الكرام علينا أن نسارع إلى هذا العمل الجليل علينا أن نجتهد ولو بقليل من أموالنا فرب دينار سبق ألف دينار رب درهم سبق ألف درهم رب جنيه واحد تنفقه في سبيل الله عز وجل وليس معك سوى هذا الجنيه لأن تصابقا في النفقة والصدقة في سبيل الله عز وجل ليرضى الله عز وجل عنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته